ام ا عدت إليك ام ا عدت كي أبدأ صفحة جديدة معك مع الله فاغفري ما كان مني واسأل الله أن يعفو ام I <San> like يا نبع حناني في حضنك الحاني يا نبع حناني في حضنك الحاني جنة رحماني يحميك لي ربي رب كرمك أوصى بك الرب رب كرمك أوصى بك خيرا ورسوله الأكرم الحب لا يحلو إلا إذا كان الحب لا يحلو إلا إذا كان من روحك الملأة عطفا وتحن ki thinking ادعوك يا منان، ادعوك يا رحمن، ادعوك يا منان، ادعوك يا رحمن أن أدخل الجنة برفقتي. إلا إذا كان من روحك الملأ عطفا وتحنانا أهديك آياتي أهديك طاعاتي وكل توفيقي بفضلك أمي أدعوك يا منان أدعوك يا رحمن أن أدخل الجنان برفقتي أمي برفقتي أمي برفقتي